قصيده الاستغافتي سلطان العارفين وعمده اهل البيت رسول الله زين العابدين بسم الله الرحمن الرحيم عباد الله رجال الله اعينونا بعون الله وكونوا عوننا لله وسنحطر بفضل الله بعق الله رجال الله أعينونا بعون الله فيا أقطاب ويا أوتاد ويا أبدال ويا أسياد أجيبوا يا ذم الامداد وقينا اشفعوا لله بحق الله رجال الله أعينونا بعون الله إلى من غيركم أذهب وما لي عندكم مذهب ومنكم يحصل المطلب وأنتم خير أهل الله في حق الله رجال الله أعيننا بعون الله تعالوا وانظروا لله تعالوا وانصر بالله في حق الله في جاه الله في عبده في الله في حق الله رجال الله أعيننا الله أجيبوا يا كرام القوم وخلوا عنكم والنوم فهيوا وانصرون اليوم وكونوا عوننا لله بحق الله رجال الله أعينونا بعون الله تعبتنا كرام الحي وزادتنا بأهال غي وأنتم باب رب الحي وما لي غير باب الله بعق الله رجال الله أعينونا بعون الله فيا ربي فحققني مراداتي أسا بشاراتي ويصغر وقتنا بالله بحق الله رجال الله أعينونا بعون الله فيا رباه يا ربي ويا غوتاه يا حسبي أزل يا سيد قلبي والعقني بعون الله بحق الله جل الله أعينونا بعون الله فيا طه ويا طوسين ويا حاميم ويا ياسين أنا عبد أنا مسكين وما لي غير ذكر الله بحق الله رجال الله أعينونا بعون الله سمعنا منك يا محبوب جاء السؤال والمطلوب واسمك عندنا مكتوب ووصفك زين أهل الله سمعنا منك يا محبوب جاء السؤال والمطلوب واسمك عندنا مكتوب ووصفك زين أهل الله بعق الله رجال الله أعينونا بعون الله سنناكم سألناكم وللأبواب جئناكم ففي أمرين قصدناكم فشدوا عزمكم بالله بعق الله رجال الله أعينونا بعون الله بقرآن وجبريل وتوراة وإنجيل وما في أي تنزيل أعينونا لأجل الله لعب الله رجال الله أعينونا بعون الله بأسماء وأوصاف وذات ذات أوصافي وأبرار وأشراف وأخيار ورمل الله بحق الله رجال الله أعينونا بعون الله بطاها سيد الكونين وسيد والد الشابين وأنتم نور عن العينين أللني مقصد الله بحق الله رجال الله أعينونا بعون الله برب قد تولاكم وأعطاكم وأولاكم وفي الأكوان والأكم أغيثونا بجاه الله بحق الله رجال الله أعينونا بعون الله فَسَلُّوا سَيْفَكُمْ يَا قَوْمَ وَهَيُّوا أَنْسُرُونَ الْيَوْمِ فَحَاشَى يَعْتَرِيكُمْ نَوْمَ عِنِ الرِّجَالَكُمْ بِاللَّهِ بِحَقِّ الله رِجَالَ اللَّهِ أَعِينُونَا بِعَوْنِ اللَّهِ تهيأوا يا أولي الألباب تعالوا وافتحوا إلى الباب وأنتم جملة الأحباب وأنتم خير أهل الله لحق الله رجال الله أعينونا بعون الله فزين العابدين واقف على ابوابكم ناكف ومن تقصيره خائف ولا يشكر لغير الله ياق الله رجال الله اعينونا بعون الله وانتم بَابُهُ ياهو فيا هو اشفعو وأنتم بابه ياهو فياهو اشفعوا ياهو أهل التقى قدناه ولم يدروا بأهل الله بِحَقِّ اللَّهِ رِجَالَ اللَّهِ عِينُنا بِعَوْنِ اللَّهِ بِسْمِ اللهِ فَتَحْنَا الْبَابَ وَصَلَّيْنَا مَعَ الْأَحْبَابِ فَزَادَتْ بَيْنَنَا الْأَكْوَابُ شَرِبْنَاها بِبِسْمِ اللَّهِ بحق الله رجال الله أعينونا بعون الله فضفنا ثم وافينا وحجينا ولبينا وفي الأبواب ناجينا وجدنا كل أهل الله بحق الله رجال الله أعينونا بعون الله ونادينا منادي الحي أجبناكم وزال الغي وجاءتنا حماكم حي وقولوا ألف شيئا لله بحق الله رجال الله أعينونا بعون الله وما كنا بدال أشباح ولكن تفرح الأرواح من الفتاع للفتاع بهذا جاء أمر الله بعطى الله رجال الله عيننا بعون الله. فيا اركان بيت الله ويا جيران حجر الله بكم ضبنا وحق الله وهذا مثان اهل الله يحق الله رجال الله اعينونا بعون الله وزين العابدين ملقا الا ابوابكم حقا فحاشى بعده يشقى ايا صادات شيئا لله يا الله رجال الله اعينونا بعون